الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشعر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على حي على الصلو حي على الالفلو على الله اكبر الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتا عليه حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكرا فسبه وعدلهم وعلى كثير ممن خلق فضلهم وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا إما كفورا أما الكافرون فأعتد لهم سلاسل وأغلالهم سعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون يوم بيلهم يدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم كرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان بمن بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليماً قديرا منشد لا إله إلا الله وحده لا شريك له منشد وأن محمدًا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وعاته جوامع الكلم ومنابي الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا أما بعد فإني أنصيكم نفسي أولا بتقوى الله مُحَذِّرُكُمْ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا يَوْمَ تَبْلَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَجِدُ نَصِيرًا يَوْمَئِذٍ يَنْدَمُ الْإِنْسَانُ ولا ينفعه الندم ويتلبون عودة إلى الدنيا وهيهات أن يعود ويخرج لهم كتاب يلقاه منشورا يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حريصا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا كدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل منقوطا مهجورا يا ابن آدم ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والاستقصاء شوم والأجل محتوم مقد فاز من لم يحمل من الظلم نقيرا يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله وخير الغناغن القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم الآفية وكان ربك قديرا وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا إيمان لمن لا أمانة ولا دين لمن لا أهد له وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة تعجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مضموما مدحورا ومن أراد الأنخرة وتوسع لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم اخفر ذنوبنا ومحو عيوبنا وأد ديوننا وكلنا معينا مظهيرا واقضي حاجاتنا واشفعاهاتنا واسطر أوراتنا وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإني أنصيكم بتقوى الله والمواضبة على ذكر الله على خير الكلام كلام الله وأحسر الهدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل مُحدثٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ربنا اغفر من إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم اللهم أن تنشأ برضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتباروهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق كامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه وعثمان بن النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه وعني وعند المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيد الشباب أهل الجنة الإمامين الهماين أبي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهم سيدة النساء فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها. وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبل الفضل العباس أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم عيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ننصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ واخذوا المنخذ لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه من يستدب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعلم لا تموهَم <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا الله أشهد الله أشهد رسول الله أشهد رسول الله عليه قامتِ الله أكبر الله أكبر لا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال يوم الدين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 ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطنع الفجر الله أبر سمي الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله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 غير المرضوب عليهم ولا الضارين ألهاكم التكاثر حتى أسرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا نم تعلمون اليقين لن ترون الجحيم ثم لن ترونه عين يقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم الله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 الله عبر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 Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة. ربنا ولا تمنا انفسنا إن لم تفلنا او ترحمنا نكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين لا اله الله حليم الكريم سبحان الله رب الرسولين والحمد لله رب العالمين اسالكم موجبات من كل بر سلامة من كل إثم لا تدع لنا ضمبا إلا غفرته ولا همبا إلا فرجته ولا حاجة نهيا لكن نبضا إلا قضيتها. يا رحمة الرحمين اللهم فلنا وللمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم نصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم نصر الإسلام والمسلمين اللهم أعجز الإسلام والمسلمين اللهم سرع الساكر والمسلمين اللهم نصر جماعة الموحدين واخذوا الأعداء اليهود والنصارى والمشركين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا معلما نافيا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت إن اللهم وملائكتهم صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم نصلي على سيدنا مولانا محمد اللهم على ال سيدنا محمد المبارك وسلم سبحان ربك رب يصفون وسلام على المرسلين والحمد العالمين برحمتك. Mm-hmm. <laughs> but <laughs>